صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ايها الاخوه المؤمنون في الجمعه الماضيه كان الحديث عن البيت المسلم كيف يبنى وكيف ان الله تبارك وتعالى من رحمته بخلقه ان جعل الزواج رحمه للعالمين ومن اياته ان جعل لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه فالبيت المسلم يبدا من الزوجين وبعد ان علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يختار المسلم زوجته وعلمنا عليه الصلاه والسلام كيف يختار الزوج الصالح كيف يختار الزوج الصالح للبنت المرغوب في نكاحها الرجل اضفر بذات الدين تربت يداك والبنت من اتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجه ليبدا بناء الصرح صرح الاسره لتكون لبنة صالحة في المجتمع بعد هذا الارتباط المبارك المبني على التراحم وعلى التعاطف بين من يرضى دينه وخلقه ومن يرضى دينها وخلقها تأتي مسؤولية الزوجين نحو إقامة البيت المسلم على نور من الله ومن يرضى دينها وخلقها المسلم ايها الاخوه لا ينفك عن تعاليم دينه ابدا في بيته وخارج بيته ارتباط البيت بكل ما فيه بهذا النور العظيم الذي انزله الله تبارك وتعالى هذا النور حرم منه كثيرون قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم بيت تزينه تعاليم القرآن تزينه تعاليم القرآن قبل زخار في الدنيا وتحفها بيت يعزل ساكنوه عن الشيطان قبل عوازل الماء والحرارة بيت يحفظه الله بذكره وشكره وحسن عبادته بيت يؤسس على تقوى الله افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم ان بناء البيت على تقوى الله يعني ان لا يقدم الزوجان على اي خطوه او قرار الا بعد ان يعلم حكم الله ورسوله في ذلك الامر ان من رحمه الله ايها الاخوه بعباده انه جعل لهم في كل امر يحتاجونه فسحه ورحمه ففي الحلال والله غنيه عن كل حرام اباح الله لنا الطيبات لنترفع عن كل خبيث من القول والفعل والماكل والمشرب والملبس شريعه الله رحمه كثير من الناس يفرطون يفرطون في بناء بيوتهم واسرهم على تقوى الله يحسنون البناء الدنيوي فيزخرفون ويزينون ويؤثثون لكنهم يهملون الامر الاعظم والاهم فماذا يحصل يجنون الحمضل في الدنيا وقد يمهل الله بعض الناس فيعيشون دهرا وهم ضائعون استدراجا من الله تبارك وتعالى وهو العليم الخبير بعض الناس ايها الاخوه يصدهم الشيطان عن تطهير بيوتهم من كل مبعد للملائكه وجالب للشياطين فتاره يقول لهم هذا الامر لا باس به ولا داعي للتشدد وتاره يقول لهم ان الله غفور رحيم وثاره يقول لهم الشيطان يقول لهم عندكم فرصه بعد سنوات ان شاء الله اذا تقدمت بكم السن تصلحون وهكذا يعيش الانسان في اوهام وربما يبغته الموت وهو غير مستعد ايها الاخوه الكرام كثير من الناس لا ينقصه العلم ان كثيرا من الاشياء التي في بيته هي مخالفه للشريعه ومخالفه لما امر الله به ورسوله لكنه اشبه بالعاجز اشبه بالمقيد لا يستطيع التغيير اما ضعف دين او ضعف شخصيه او خوف من الناس من يخاف حتى من كلام الناس يخشى ان ان يزلقه الناس بابصارهم والسانتهم لماذا يا اخي المسلم سيدافع الناس عنك في قبرك اذا وقفت بين يدي الله لن ينفعك الا عملك الصالح الشيطان ايها الاخوه يخوف الانسان من اوهام والله ما صد الناس عن التوبه الى الله وعن سلوك سبيل الصالحين الا اوهام الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة من وفضل والله واسع عليم ياتي الحكمه من يشاء ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا ايها الاخوه المؤمنون ان بيت التقوى الذي يحبه الله ويحب ساكنيه هو الذي يحس فيه سكان البيت بمراقبه الله وشهوده لهم في كل صغيره وكبيره اسمع هذه الايه لا يخرج الانسان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 في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين وان من اقامه البيت على تقوى الله يا عباد الله ان يتعاون الزوجان ويتعاون اهل البيت اهل البيت كلهم يتعاونون على البر والتقوى تناصح تذكير هكذا يعيش البيت المسلم فامل يا اخي المسلم في هذا الحديث النبوي الشريف يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى قام يصلي الليل ثم ايقظ امراته انظروا الى التعاون فصلت فان ابت يعني ثقل عليها النوم نضح في وجهها الماء ورحم الله امراة قامت من الليل فصلت ثم ايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجهه الماء حديث حسن رواه النسائي وغيره انظر ايها الاخوه الى هذا المشهد الرجل يستيقظ قبل المراه فيقول لها قومي قومي لتصلي ركعتين او اكثر لله رب العالمين فان ثقل عليها النوم رش عليها شيئا من الماء منتهى التعاطف منتهى النصح منتهى التعاون على البر والتقوى ما اجمل ايها الاخوه الكرام ان نعيش في بيوتنا كما عاش النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم سنته ونتربى على هديه ونتنافس في الاقتداء به لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا البيت المسلم ايها الاخوه يقوم على اشياء كثيره هذه بعضها وهناك امور كثيره جدا يحتاجها البيت المسلم وكلنا اصحاب بيوت فلنتق الله في بيوتنا بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الذكر والمواعظ انه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين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 اجره كبيرا وعظيما وهذا تفضل من الله على عباده وهذا يعلمه كثيرا من الناس نحن قادمون على هذه العشر ما المطلوب منا ايها الاخوه المطلوب هو ان نتهيئ في هذه العشر للعمل الصالح واضح الحديث ما من ايام العمل الصالح بكل انواعه بكل انواعه يكفي ما حصل من التفريط في أعوام سابقة فلنترك الماضي الآن نحن الآن نستقبل أياما فاضلة في أوقات عصيبة تتلاطم فيها أمواج الفتن يمينا وشمالا عننا كما لا يخفى على أحد المطلوب مننا أيها الإخوة الاستثمار قدر الإمكان في العمل الصالح من ثقل من ثقل منا عن عمل معين فلا يكسل عن العمل الآخر يجب أيها الإخوة أن نفوت الفرصة على الشيطان لأن الشيطان يخادع الناس يقول له أنت لا تستطيع أن تصوم وبالتالي يترك العمل الصالح كله من ثقل عليه الصيام مثلا فلا يحرم نفسه من سائر الطاعات الأخرى من عجز عن الصدقة فلا يكسل عن عبادات أخرى كالذكر والذكر تلاوه القران صله الرحم حسن الخلق حسن الخلق عباده الدعاء ايها الاخوه العمل الصالح العمل الصالح هو سبب دخول الجنه بعد عفو الله ورحمه سبحانه وتعالى فاملوا يا اخوه في ايات كثيره من القران تجد ان الفوز في الاخره ودخول الجنة والنجاة من النار منوط بالعمل الصالح أيها الأخوة القضية ليست قضية أماني قضية قضية عمل نعم أيها الأخوة قضية قضية عمل قال الله تعالى تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون وقال تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون حيات كثيره ان هذا له هو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون وقال تعالى فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها ام اقرا كتابي اني ظننت اني ملاق حسابي فهو في عيشه الراضيه في جنه عاليه قطوفها دانيه كلوا واشربوا هنيئا بماذا بما اسلفتم في الايام الخاليه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 طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون العمل الصالح ايها الاخوه العمل الصالح ليس الكلام نحن بحاجه ايها الاخوه الى ان نتربى على العمل الصالح وايام العشر فرصه لان يربي كل واحد منا نفسه على العمل الصالح وهو اختبار جاهد نفسك في البدايه وسيسهل الله تبارك وتعالى عليك الامر ان الله تبارك وتعالى لطيف بعباده يحب لهم التوبه ويحب لهم كل خير سبحانه وتعالى ولكن اقبلوا على الله ايها الاخوه الكرام نسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يختم بالصالحات اعمالنا وبالسعاده اجالنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم اعز الاسلام واهله واذل الكفر والنفاق واهلهما اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان سدد رميهم وثبت اقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين اللهم عليك بطاغوت الشام واعوانه وجنوده اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم انزل عليهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم فرج هم اخواننا في بلاد الشام وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم اجعل ما اصابهم طهورا وتكفيره اللهم عجل نصرهم اللهم انصرهم على من بغى عليهم اللهم فرج كربتهم إنك على كل شيء قدير اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايثنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين